كيقول البيجوري في تحفة المريد في الوقت اللي كانت تتكلم عن الكرامة كانت تتكلم على الشعراني كيقول الشعراني حدثني بعض الشيوخنا أن الله تعالى وكل وكل بقبري الولي ملكا يقضي حوائج الناس وانا تفكر كلم درهوني في المقدمة دعمة الراوي ده اللي استغربت منه ماشي هو يقول هو الكلام ممكن قال على محمد بن جعفر الكتاني إيه الشيخير في سلوت الأنفاس يا كي قلت تم الولي أثناء يتكلم هذا الوالي هاتم قط انقطع تصرف دياله أملا بالموت قالوا لا بي الموتر. بي الموتر. ينقطع قلا ينقطع ج صح ابن الرهوني قال بأن من هو في الحجر نفعه ولعل في ذلك ونية صالحة هذا الشيء هذا كانوا يقولوا في الدروس دينامش؟ نعم نموح الحديث هنا قلت إذا في الحشية أتما أننا جمعت إذا إذا حديث لا أصل له قلت إذا أيا مصيبة ودى المصيبة كانت هنا منتشر شيخ في اليق أجلت إطوان أول إياكي الإشلام ما كان شيئا المصحيح أيوه التقليد ووجا التصوف ولكشي وكمل هيدك أنوك يعتقدو هالفقه هنا في تطوان وما الذي يعتقدو في حجر ينفع وأن الأولياء يتصرفون هيدا من قبورهم هما عندهم أنا في المغرب ثلاثة الأولياء وذلك شيء أو أربعة يتصرفون في الحياة وقعد الممهات يتصرفون في المغرب فقط ولا في العالم في العالم كله يعني هادو أقطع. ف... هو أقطع وفي المغرب يتصرفون خلاص دفادي ما حلونا لمشارك تشي واحد؟ بلادهم عندهم تماخرين يكون وإحنا هنا في المغرب هذا بن جعفر كتاني كي بسروة الأنفات بأن هذه الأولياء المغرب أعطي لهم التصرف في حياتهم في الممهج منهم دريس ومليعب سلام أمو ليبو عزة أغضون أمو ليبو سلام أمو ليبو عزة أمو ليبو يعزة أمو ليبو يعزة يقول أبو هذا موجود في له قريب من البلد لكم تدلى في تدلى؟ ايه، وش عندها؟ انا احنا لنا واحد فاس تدلى؟ انتوما في النواحي فاس. تازا بيش تازا ايو اقول ليها، هذه تدلى تدل قبيلة كبيرة <تصفيق> ومن نوع حن دينة ماكق تغيا. تغيا. تما تغياء تمام ذفن هذا ابو يعزا واحد ضاري حده هو واي. ما نعرفش شو نبنى ذك شي شو مع عندكم الصحابة وعند الصحابة كذلك فيدي شيكر قريبا تشيكر <تصفيق> شيكر بوحده يا تشيخ ولا هو هادك؟ هادك واحد منهم فوق <تصفيق> هاش دخلو دخلو دخل؟ ها؟ في واحد دخلوا صحابة كانوا سياربعة خمسة مشاوه لكن وصلوا صحابتها المغربة؟ خلي بدك درقراجة ومالغربة مشاوه ماشي وصلوه مالغربة مشاوه يحجوه وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام واتصدوا به وآمنوا به وكلمهم بلغتهم احد درقراجة المازيغية الله يجعلنا تيقوصها نسمي مس... يعني, يعني فلان وفلان وفلان الأسماء دي لهم كما أضرح علي لهم هذو اللي كيقولون لهم ريجان <تصفيق> درقراجة رجلها رجلاً، إيه؟ وهلأ لكم جمعتم يعني بين الدنيا والدين؟ كذي؟ ثم الحمودين؟ الخير وصل؟ كان فيكم مولوك؟ كان فيه. ثم أوده عندكم صحبة؟ هيك؟ هذي هذا هو النجدة لهم؟ صافي باقيش نحن بن محمد شي, ب... شي مسائل عنده ما شو مسألة ما عندهم شيخ في سبتة؟ حالي في في أوروبا؟ هد كشري مثلاً دار كشري ودار وكاتخلصانه من البنك هذا طريقة المعروفة اللي كيمنعوا شدلو ديما كيكررو هاد السؤالون بصراحة ما كان عارف شيء يشريه وماشي الدار كن في خصوص لما في إسبانيا غالية الدخل الشهري دياله ما كيقولوا في هواه قال أنا مثلاً أنا بشي يشري دار تكون ديالي البنك هنا يا واسط تخلص نيبته عني ثم كبدا يدي له لان باب طبع حل... الحليب ماشي كيشري من عنده كتقول شفت لي ما كيهمش لي على مادام جيبات ما هي هذيك اللي ما في ما كانت والحكم تبعها دابا كيبدا يقول لك وانا في الضرورة كلام بزاف ودا ما عنده حتى شي علق ماشي الضروره الشرا هي هذه غير الشحاوس الشحا وكم واش ما جيكم شنو رأيك يا شيخ منتقوا لك في التأمين أو أنواع التأمين التي كانت الصحي والتأمين الحياة والسيارة اي في الأصل أولا الشيء كله فيه آه. ايه لأنه في القرار هذا الغرار من هناك تجي الحرمة صح ايه لو كان تأمين الشي معك مع بعضنا نعم معلينا نحن متفقي نعم نعم أسمى فيها فيها خداع وفيها كده تعاظض فيها وفن التعاظض تعاظض واحد يقول واحد يشوف وإذا كان يخلي كشي في حقه يقول هذا الصندوق لمن يحتاج مننا ل لي... لهذا هذي ماقي شيء ياك مكي. لو كانت بهذا الصورة هذه مثلا إيه مزيان هذه يكون تعاظض صح هذا واتتعاظض صح إيه واحد الصندوق الناس ويا يتبرعون له ثم إذا كان الإنسان يحتاج وشي حاجة يأخذ منه هذي وخام ولكن تأمين مشاهدة، تأمين تينا تخلص، واحد يأخذه يمرض وانت لا، هو كي يأخذ دكتور وكي وانت لا عليك أن تؤدي، ما دمن الله تعالى لك يعني ينفعك بالعافية وانت ما كيلومه، لا تأخذ من ذلك شيئا أيوة هكذا، تأمينات عن السيارات. شيخ في الوقت البداية الظهر الداعم محمد معبوهر. كيف كانت العلاقات العلماء المغرب هم يا معهم طبعا الحين وصل أصداء دعوة محمد كان في قوايل ولا في بعد. والدكشي ذا المغرب والدكشي ما كان شيء ثابت يعني قابط واحد واحترق. إنكشي عاينوا مع الحالة سياسة مرة كيكون هيدا مرة واللي كين هو أن الشيخ محمد الشيخ من الشيخ محمد بن سعود. إنك يكتب رسائل. من الملوك والحكام في العالم الإسلامي يدعوهم إلى التوحيد وإلى تلك الرسالة معروفة مشهورة، وكتب بها إلى عدد من العلماء من الملوك والحكام منهم في المغرب والإسلام. يعني اتفقان كيف ذيك الوقت من سلطان سليمان؟ وإذا بهناك بعض الناس أجابوا وبعض الناس سكتوا. ومن الناس اللي يجاوبوا المغرب والمغرب جاوب بليسان الشيخ حمدون بالحج وحمدون بالحج ظهر بأنه ثم سلافي يعني يمدح الشيخ محمد ودعوه ليولو بينما في تونس كانوا ردوا عليه على ذلك نبيه سلاب عدد الردود تكشي تقليدي تكشي تقليدي تكشي عرف أشياء إهراب ايا يواده بكشي مبقاش هيداك مع صادف الحال بأن السلطان صيفته هو الوفد الحج و هو ومع و معه جماعة للناس و علماء و لم شيخ محمد كان مات كانوا بالنغال أحفادهم و عندما اجتمعوا معهم و اتذكروا في هذا الشيء لأسماء و الصفات و المسائل الأخرى في العقيدة و الأولياء و كرامات و هذه الأمور ورجعون المغرب كي هذا الشيء مزيئًا يقولوا احنا يجبر نادق الناس كيف يقولوا الناس اعترك عليهم بأنهم زنادقاء وأنهم يدعون شوفوا في غيتي ما يكون يعني يتكلمون بغيتي الاحترام مع العلماء ومن إذا ذكروا أنه سلوسن يعني يوصلون عليه بالجاهر والخشوع وذلك الدعوة مليجرة المغاربة ذلك شي عملت أثر ريالة بين الناس و. ولكن ذلك الشي ينقلب على ودغي هارا سرعان ما نقلب ذلك المسائل هذه كلها ورجع ورجعوا المغربان العادة دي لهم مش كانت عاود الزاوية وصوفية وذلك شي شك <تصفيق> <إنه تصفيق> هادو... موجودين شي مضاع ما كينش شي اهمات الاستيقامة أو ذلك العقائد دي جبرة من يناصرها ويؤيدها ما... مع الزاوية ما تستقم شي في ذيك الوقت ما جيش شيء واحد منسمننا هنا شيء مشرق يدخل المغرب في شيء من أتباع الشيخ محمد ما أعرفش حتى إذا شن هنا يا نواري مي... ما ما يسمح له شيء أنه يج يجاهر بنفذي أدب أو يقرئ أو كذا أو يجمع الناس ممنوع ما شتما فصل قروي يتم العلامة علاطيف تقول فوقها صوفيا ومتعصبون ولا يقبلون كلام لأحد إذا يقدر ما تنشي وحده يحدد الوقت اللي دخل التصوف على هذا النمط هذا المغرب إنه طبعاً الحال تصوف ظهر في المشرق وش امتقال ولا هنا وليد ووليدا في المغرب لا لا بطبيعة الحالة الشيء محشي من الشرق اينا. من بغداد ومن العاجام المغرب هذا الشيء كان موجود فيه في أيام من حوالي. المرابطين والموحيدين كانوا صوفيه هنا في المغرب وكانت بعض الزوايا دكشي كان يغلوبوا عليه جد شوي ما كانوا يهتموا بهذا المسائل الشاطح ودعاوية <تصفيق> ولهذا ذلك ابن الزيات ألف الكتاب دياله وإذا يقرح الإنسان يجوره أحسن بكثير مما ألا إليه الحال في أيام المرينيين والتصيين والعذويين بلغت بلغ المسق و منتهى أي كتاب شيف؟ آآ، هذا ما شنقول لك الإسم ذلك، هو عندي هنا تشوف طبعا في الأول وحدة فرنساوية في الرباط كانوا أدلوف، أدلوف، فوروف وعاول مرتين طبيعة مرتين تحقيق حمد التوفيق هذا وزير الأوقاف مم. وهو مزيان يعني من ناحية ذلك التراجم ذياله إلى إلا حد الإنسان بأن ذيك الناس كانوا كيقولوا الحق وكانو وينقضعون العمل الصالح وكان دام كيينشهد اللي يبلدنه ولا تشيدوا في كلامهم هذا القوط والأفدار والأهوات التصطف في الكون مشاع ما نمشي وعوج واحد الجزائري كان كييجين هنا ين نربط. نربط اللي عندكم تشكر نعم وكانوا كيجمعوا تموح النوبة في الأسبوع ها وينجمعونه من مختلف النواحي هناية في المغرب ومن تونس سوناس والسيما الجزائر وجا عندك واحد جزائري قلوا نقوم فود وألف واحد كسب عز الفاخر ونس الفاخر وعز الحقير كيس فيه لأ أبو مديان و... وعلى ر شكل شاكر هداه وادي كشيء من سمة إلى حد الإنسان بأن المسألة بتتسميها شوية بتت الخرافة كده هذي زاف إيه وده لك هادو في المغرب ثلاثة الكسو لمن أراد أن يعرف التصوف في المغرب وده الرجال ديالو الأوليين ده القرن الرابع وماشي يقرأ هاد الكسو هذي تشوف تشوف وقنص الفقير قنص الفقير وهاد الكسو من البادية على عودة الريف على صلاح الريف أو طبعه سعيد العرب طبعه له عبد الله بالمنصر طبع الملكية وبال بالوسطة دياله أنا قلت له هذا كوكي يستغب ده الكتاب وحقه وأعطاه له أطبعه لبقى هذا الكتب هذي اللي كانت في تلك الساعة في الساحة كترجم للناس ديره التصوف اللي كانوا في المغرب كله ديك الوقت آه. القرن وهو هذا يعني من القرن الخامس السادس السابع كما قلت تصوف في المغرب شوي هي كان نضيف الجملة ما كش في هذا الوجود والاتحاد؟ لا لا قليل فوق ما بدك يظهر هذا الشيء؟ هذا الشيء كان يأتي من الأندلس في الحقيقة ماشي من المغلب من الأندلس دخل؟ اه, آه. ابن العربي هذا الحاتيمي آه. هو الذي تولى كبره في الأندلس وهذا عنده صحابه كانوا من الناس اللي ينحون نحوه أبو الحسن الششتري الششتري كان الشرائر يعمل بغيتو سيرو كيترجم على هادشي كيتكلموا في كلامه على هاد الامور هذه واحد يقول الشودي الشودي قال له شنو هذاك الكتاب ديالو ضاع شنو اسمه يكون انا نقول له كان في الاندلس عندهم قوه تما نسيب قوي من ناحية ديال مجاجو مجاجو التصرف في السياسه وطالب الحكم حتى كانوا عملوا واحد الثوره تما مشهوره قال ثوره المريدين آه يا وهذه كانت هي من مراويتين وتكلموا الناس عليها وبعضهم ألف فيها مع الأسف ذيك شيء ما صن شيء صناعي أخبارهم هيدا وتناثرها في الكتب التاريخ ثورة المريدين <تصفيق> فين نقدر قدر جواشي كلام هالتثورة وأشوفت ما عليك إذا عن نفحص طيب عندك أو وش... شيء <تصفيق> والمنو بالإيمامة و... ديك منو عيادي ده كلية تكلمونه ولكن كلام مقتصر مت... هيه من جهه في هذيك التوبه هذه ما كنعرفش انا شي واحد اللي يجمع المعلومات على هذا الشيء هذا تيجي تامن واحد لكن قلت لي اختلطت اختلطت التصوف بالابن لأن يعني المريدين كانوا يسعون للحكم وقلب النظام قلب النظام في الساعة ملوك الطوائف هذا التدخل الصوفية في في السياسه هذا كان سبق وقع ولا هذه <تصفيق> لا كان بعض المسائل فتش يعني وما كانوا يقولون عن اللي يقول لك أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حلالنا بدنا الحلاش الحلاج, الحلاج, الحلاج كان في, في أيام بني, بني العباس وقتل صلبوه وقتلوه من فتوى العلماء وهذا كان كيخلط كلامه هذا الشيء بزاف ويدعي دعاوى ويقول بأنه اتحدى مع الله انه ما دعش شيء واحيانا يقول بحلول أن الله حل فيه فهو كان يتمسلوا به بكلام أبي نواس الشرب الشيء اه شرب الخمر اه الخمر. هو كان كيقول حلش أبو منصور هذا كيف يقول حبيبي غير منسوب إلى شيء من الحيفي دعاني ثم حياني كفعل الضيف بالضيف فلما دارت الكاسة دعا بالنطع والسيفي زعما غرر به وسقاه ولما وعندما أسكروا ذلك يقتلوا يقولوا ج... <تصفيق> <تصفيق> وهذا وهذا جزا من يشرب مع التنين في الصيف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا كان الحلش هذا كان يستشهد بهذه الأبيض كثير قالوا كان ي... كان ينشدها وهو على الخشبة يعني م... مصلب وزعم أصحابه أنه لم يموت وأنه ذهب وسي سيعودوا وكانت يعني فتنة كبيرة وقيل فيه مما قيل فيه أنه كان يسعى في قلب نظام الحكم هذيك كان كانت يدي. عنده يعني أفكار سياسية أفكار سياسية الله أعلم أما الصوفية يبنى. اللي كانوا في كل الوقت صح لا حكموا بقتله صوفية حكموا بقتله هي. لكن برأت الصوفية أو التصوف من الخوض في السياسة دي ما ماشي غير صحيح لا. ممكن الصوفية أو التصوف إيه ولا وله وكذلك هنا في المغرب وشي كين نعرف هذه المسائل اللي ج جلب عليهم واحد بالعدين في فضت الزويات ممكن الزويات تقود ث ثو... قل ثورة مسلحة ضد السلطان إيه كانوا كانوا بعض يعني ما تلمتش حكاية طيب متى الحد قصة ما إلى الكتني محمد مجاهف الكتني وهذاك ده ب... الصورة من هذا الم... إيه هذاك واحد هذاك صورة بهتر حتى هذا التصوف ديالو كي... كان كان كي كيقول يعني كلام لا يوافق عليه وكان يتعمد الغموض الغموض في كلامه ودي قال لي هذا السيد هذا اللي فسدوه هو من عربي كتاب الفتوحات المكيه قراه كان كيقراه كي بالزاف والفصوص وكان يعني كادو يحفظ ذلك ولما تظهر بهذا والدوك يقولوا هذا الشيء العلماء طلبوه ونظروا وغلبوه وأنزموه التوبة وأشهد وأشهد العودل بأنه تائب إلى الله من العقائد من عقائد المعتزيله كن كيعتاد ما طلع عقائد المعتزيله مما يدل على أنه ما كانش على علم كبير إنما كان الرجل ساحر ساحر آه الزاف يعني بليسانه وصورته كن كيشدبه الناس اللي كينظره كينظر معه يستولي عليهم نفسانيا ضعفهم ولكن دقل علمات مرة كيش مش برمي يعمل معهم <تصفيق> ثم يعني ضيروه الزاف وشهدوا عليه ولما رجاف حاله يعني بالوساطة الشهمة ماء ما العينين واللي كان نرغب فيه هو سلطانه ملا عبد العزيز عيا ولما رجع محمد بن عبد الكبير لما رجع انفاس رجع عند الشيعة والعادت إلى قواعدهم بدأ عود يقول لك الأشعار وكين شور لك شفاس والعلمات ما كيتضيقوا كي من لك شيء كين أبو هذا الحجوي كن كيكتب علىه وبالقرشي عبد الرحمن بالقرشي كتب عليه عود كتابات شفاس كي رد عليه كذي جالس يطول هناك ما حد صوم مع الفقهاء؟ أي واحد الشيء اللي كدا حكى له محمد بن جعفر كأنه يدل على أن هذه الفكرة وحدة الوجود أو ما يحوم حولها. هذي بداية الظهور دياله في المغرب كنت حكي لأن العلماء استغربوا هذا شيء منهم استهجوا لهم كان هذا شيء معروف يعني قبل كلام لا كانوا كيقولوه ولكن... كانوا الناس اللي كيقولوا هذا شيء ولكن ديك الشيء في... في حدود ما كيخروا شيء بحال بحالة تيزاني كان قبل منه وكان كيقول هذا شيء على هذا شيء كنقول أنا بالفهمة ديالي ديك العلماء مذ مرة كيش لما كانوا كينظروا محمد بن عبد الكبيل كتاني عن هذا شيء ويرزمونه وكذا كان يقول أنا على الكتاني ما ما كان سيديك يقول له ما هذا الكلام اللي كانوا يقولوا أنا أحمد التجاني والمني قال كسرنا الشيء هذا ميت سنامشي كمله وكلفش وقال في كلامه كذا وقال كيتو كيتو وقال شئ من شئ اللي قال الكتاني وكتحار منه فالي ما دام ما ما قاموش العلماء ماضدوه ونظروه وعزموه الحجارة ما لهم في نظرك يقدر يكون السبب؟ آه <تصفيق> ماذا هذا التفرق بين المش... هو مليس لي ما في ذلك الساعة هو كان السلطان وكان قالوا بأنه عمل واحد الخطوة وأمر خطوة في المغرب كله وخطبوا بها كان استنكار البيضاء والبيضاء في الدين وكذا كذا شيء شي واحد كتبه لهم السلطان وقال لهم وخان أما هو من يجلك الثانيين فاس التي جانيين فاس أعطاه الدار القصر دار المرايا فاس فيها كان يسكن التي جانيين والعلماء القرويين هسيكون كلهم كانوا معاه حلها دفيهم كانوا أخذوا عنه أوراة دياله كانوا كقدسه ولهذا القبر دياله تبا أنت تشوف وهواي وحلق قضينا الغريبة يا شيخ الصوفي يصفون الله تعالى في الأشعر دياله يعني يكنون ويلمحون بليلة يعني أول من وصف الله بهذه العبارات الليلة وشباهها رواد الوحدة للوجود ولا قبله شيء واحد أخر؟ لأن هذه الصناعة صناعة, صناعة وحدوية ومعلينا هذه المسائل هذه كلها ظهرت في القرن الرابع كثيرا أن القرن هذا كان يتسموه بالمذاهب الفكرية في بغداد والسيطة ممتشرة كثيرا والحرية لحب شي قوله لحب شي كتاب الحب. والدليل على ذلك أن ابن القيم رحمه الله مدرس السادقين كيرد عليهم فهذا الشيء دي الخام... يعني التعبير عن المحبة الإلهية وذلك الشيء والكيسان والطعصان ومشى أمور ذلك الشيء عاودوا تبروا هاد الطريقة الشيخ زرق ايه كان يوصب أنه محتسب الصوفية أي احتساب يعني شكل احتساب اللي كان عنه وهذا إذا أحب أن أعرف ذلك الشيء بالتفصيل دقرك شف دي عدة المريد الصادق ثم ينتقد على الصوفيات التسول والراقص و... <تصفيق> آه واستعمل هذا الأشعار وهذا المسائل هاديف وكيقول التصوف والسلوك يعني ما... والناس ينتفعون بالصحبة الصحبة والقدوة صحبة الشيخ <تصفيق> ماشي مسألة <في> الوارد و هذه <تصفيق> مسائل كلها بداية <تصفيق> هو كيقول لما تمك... ولكن هو نفسه عاود صوفي وعنده زاويه وعنده اتباع وكيقول حتى هو بوحدته وجود سواء لكن كيقول حرام على على الصوفيه ان يقراو هذه الكتب ها علاش لان ماشي الادي بهم إلى ماشي ال... اللي هي قبيحه ما كيفهموهاش الى ما هو النيش. كي كيضفي هذيك شيء واحد الصورة كبيرة ماشي ماشي هذا تحب تحب شي حد يقراه ويفهم هذا الشيء خاص بناس اللي كيعرفوا هادشي شي كلام في على شيء يوم موردك شيء عود تبعوه الناس وشيء بدوك يقولوا هذه مسائل لا تعرف ولا عبارة وإنما تدركوا الدوق وهذه كيس تد تدركوا الكبار الدرقاة ومن الصدق ما حكيت إنساك يقول الكلام هذا الله يودك الدوق عمل فاهم وكيس بابا هذاك بابا هو العربي الدرقاوي هذاك اللي الشيخ الكبير هو اللي كان في فيني صروال فين شردي كي يقولونه مو بريح وتم مضر إحدى العربية الضرقاوي والزوجات والعربية الضرقاوي ما يكن شيء عادم ولا بد كان شيء مسائل, شي مسائل يقول أغريبة يعني تدلوه على جهليه ولكن ومع ذلك هو عدى المغرب مقدس وهذا الزوايا هذه كلها الأفزال لهم هل فكرة واحدة الوجود يا شيخ درقاوي ما شي كانت من سماتهم كلهم يعني أنهم يقولون بواحدة الوجود ربما شيء كان خاص في عبد أحمد بن صدق و عبد العزيز ولكن أقول لك هاد الناس هادو كانوا عندهم في التربية ذي لهم عندهم مسلكاني أيه؟ المسلك ذي العماء و الرجل الشارع اللي كي يعطيهم زيارة و يزيرهم بشي يعيشون عاد وجيوبهم هذو كان كانوا يقولوا لهم يصلي و وصلوا على النبي و التسبيع و ذيك المسائل و الأوراد و المسائل الفكرية و ما كيقولوا هل ومشي لي انا ما يفهموش العقول ديالهم، الناس اللي كيكونوا معاهم شوي ذي الهيلم ومعريفة ومطالعة وذيك شي هذو كيقولوا له مجي كيدرسوا كي يدرسوا الفصوص وفتوحات تبا و... اذا قلت انا شيء مثلا انت صوف على حمد مصدقت انت صوف اشراقي يصح الكلام ديالي؟ ايه شنو كتار من ذي هذاك واحد الغول وعنده في هذا واحد الشعضين يعني ذيك الم... المجرمين من دستوفية الكبار اللي كانوك يقولوا يستحلون ما حرم الله كلها عنده هو من كبار العارفين. تجري واحد من صلي لهم هذك اللي كانوا يعرف الله تعالى ما عرفه وهذاك هو التصوف الفلسفي. الطريقة الأمة شيخ ده ده الشذيلية فيها هذه القضية واحدة الولاد اي شنو <تصفيق> لكن ابو الحسن الشذيلي كان في هذا الشي ما كشفه لا في الكلام ديره ما كانشي شي شي حاجة موشي صار حدي لا <تصفيق> في الأحزاب دي له ما كين تشي. وربما كان عودي أعتقد ولي كشي ولكنه ويو جم جيمو ولا يصرح. يعني هذا الشي هذا منقطع عنه يعني ربما شيء هذا بعده. إيه أنا منعرف شيء أنا أبو الحسن السديري وبعد بع أبو الحسن السديري ما عنده كتب معادلك الأحزاب. ودك الأحزاب فيها وفيها فيها عبارات اسم سيانة وكلام وحقائق وشي ولكن شي برشكلام اللي ما عنده شدوه ما ما يمكنش الإنسان ي... يفهموا له وضاعف ذيلوا إنه خبيع مونكار سبحان الله مثلاً هو يقول كيف كيف كيف كيف أسألك أو كيف أطلب منك وأنت رب العالمين هذا عنده في الحيز الكبير كيف أطلب منك وأنت رب لا يدأ لا شيء وراها تك الأديان المعلنة سبحان الله كيف يقول عودة سميده سميده ذيلوا صاحب الحكاية ابن عطاء الله السكندري. سأل داري سأل يا سؤالك منه اتهام الله سؤالك منه اتهام الله يا وفهم كيف ما جيت فهم لك سؤالك منه تهام يعني أنت مخالفنا دعوة الأنبياء والرسل كلهم يدعون الله راغبا وراهبا وهذا يقول إذا دعوت الله وطلبت منه فإنك تتهامه <تصفيق> طيب الشرح كيف يجي يفكر ماما؟ وألو اسمه شيف حاولوا مسعيت على هيدا وض حاولوا شرح على هيكام وثلاثين شرح توش كتب عليه ثمانية وثلاثين الشرح في كل شرحين أن يعبر عنه بتعبير خاص ماشي مكرر يعني ثمانية وثلاثين المرات كيف شاء وكيف شرح بعبارة خاصة بالشرح أيوة <تصفيق> جنون. لو كان الشرح صحيح البخاري كان يخرج له الأفضل. وعنده شي شيء تعليق على البخاري. بل تعليق. السيدة لا أو إذا لك يعني كان مغربي صح من عندكم هو من منكجيلي. منكجيلها. أو ثم جدوا. واحد تزه. أو ثم جدوا متفون قضاة. و... المغربي عندهم م... فبيكن تكر بيكن كروا الشروح البخاري واحد عدد كلها عبارة عن حواشي. اه وكيكون صاحب هذه الحواشي مغربي واش مهروه كانوا كيقريو قالوا طبعا طبع شي شرح ديال البخاري داك الشبيه شرح كامل ولا غير شي حاشيه ما نعرف لا هو عنده كامل وعنده الاسم ديالو داك الشيء ولكن واحد كانوا يقولوا عبد الفتح الزيني في واحد البيضاوي هو اللي كان حقق شي قطعه منه جا عندي واحد وعليه يقرأ عليا داك الشيء ولكن ما أعرف شو وش وكم بدك شوقة كه كيشتغل بي حتى كملوه قالوا طبيعي كان في المعرض هذا السرح هذا الشبيه في المعرض زرخوني موله زرخوني كيقولوا شبيه موليشبيه كيقولوا لا لا ما أعرف شش الاسم دياله أحمد الله علامة مش المقصود هذا يعني مغربي شرح الجوهري <تصفيق> وكيانين آخرين اللي عملوا حواشي هنا وهنا الحواشي شنو السبب دي لو كانوا يدرّيسون الصحيح وأثناء مثلاً التدريس يحشون كانوا يكسون على مواضيع وكان يعني عبارة عن طورار هذه يقولوا قوله هو هيكون أهداف شرح آه. آه. آه. ممجوج أو شرح مستقل هكذا في عبارة يقولوا له حاشيا كأنها تكتبوا على على أهمش المسك آه. قبتي مي كنتي تتكلم تكرتي واحد الكتب سميتها المندب الإمامة إيه آه موضوعه مش كل ملهما بس صح في الصلاة هدفه يمن وحيده هو دك سف جيد أدن أدن... <تصفيق> لأنه لم يوجد منه إلا جزء <تصفيق> وذك الجزء هذاك حقه هذاك تزي عبد الهادي تزي وطبعه في مجلد وتما بغى نعلان الكلام على هذا الموريدين ثورة موريديين لكن دح ذح دوح... ذحيدة هذا ال وردت الثورة قمعت. إيه ومش عتدي لأن كانوا دخلوا في السياسة ولما دخلوا في السياسة كانوا آخرين تقلسوا لهم وحاربوهم وقضوا عليهم والقسم معروف أغاث ثورة المريدين اللي كان واحد منهم يقول ابنه أحلى. بنو أحلى. ابنه أحلى. ابنه أحلى وواحد يقول الحلوي. واحد يقول الشودي شودي يقول الشودي عنده عنده شكتاب وعنده أيه نرجع نستون الشيخنا كله ديالكم الشيخ كان عنده الوظيفة ال في جانب النكاح والطلاق ودولا الفتوكة بدينا مفتوح اللي بغيه فتي, فتي وشني كان عنده بطبط هذا الشيء رسمياً؟ <تصفيق> الوليد لي هو وجماعة طلبة منهم الوجري واللبادي والصفار وبايسة وفلان وفلان هذو كانوا متقاربين في السن وكانوا كيقربوا كلهم على الفقيه زواخ الفقير زواخ كان شخص جماعة وكان قاضي هنا سنين طويلة <تصفيق> والفق الزواخ كان يرشحوا من الإعدال هاو هو أعطى الإعدالة للوليد ديالي والوليد ديالي كان يعدال في الصمت هو المريض طويلة و المدة طويلة بعد ذلك أدخل الوليد ديالي يخدم في شيء آخر مع البشر كاتب كاتب مع البشر بن عفصل برشا وبن حسين، هذا كلها قيادة خدم معهم ثم بعد ذلك بن حسين أشعش محمد أشعش كان محتاسيب ثم رجع باشا محتاسيب هذا الطريقة القديمة يعني كي يراقل وديك شيء هذيك تصورة اللي كنم صور فيها الوليد دي اللي يتقلس ووقف قدام وكيفرق وربما شيء يعطى ما هذي كان باشا كان باشا شكون هذا؟ أشعش. أشعش كان رجع باشا ليسا وكان محتسب ولكن الوالد ديالي ما فهمش معاه ملي كان محتسب ما كانش معاه هكذا وكان عنده الإدارة غش كبيره سي ما كان عنده المكتب وهادشي الوالد لا لا اش عاش اش كان محتسب ايوا واش عاش ما كانش طالب كان إن شاء الله كان نسل خطيدو بالدراهم علموا له انك يسمى محمد اشعاش ولكن كان قرب قرب من عنده الضايس الله يرحمه والوالد هذو كانوا معه كانوا يفهموه كتجي يشي قضايا أو شي حاجة كانوا يعيطوه مشاني في هادي هاكيفو هاكيف وقاد الوالد دي لي معادي كاد باشا هاديك عاون مدة طويلة سنين إلى أن عينا نائب القاضي اللي ببادي اللي ببادي كانوا عنده ثلاثة خلايفة واربعة ثلاثة خلايفة تتوى دنائك صافيا دي كان قاضي واحد هوه يقولوا فخ للبدي القاضي. صح. وعندوا ثلاثة سحات خلفه يقول شيء. شيء ثلاثة كانوا تلاسة أحياناً. يخلفونه في في القضاء. أيه كان كن كيوز زعلوم. المهل. <تصفيق> ديالي كان في الأنتيحة. عنده مكتاب وعنده بذل والناس اللي كييدعوا مع بعضهم الرجال معن نسوي لك شيء تمه. صح. وكان فخ الفخي... <تصفيق> فخ فحصي كان عاود في في بويو عو في الأملاك والشيء. كان الفقيه قصمي عوض في المسائل البدية كان عنده مكتوبة لكن يدعو عنده جباله مم. جباله ده ب... ده من حصمار و وده... الحاوس قبل ما ما عينوه القوضة تسمى في القبائل كانوا يجيون نسم القبائل يجيون تحكمون ويتجاوه يجيون عند الفقيه قصمي هو كان قاضي للجبل الجبال <تصفيق> هاو اللي غي يجيون بره يجي عنده قصدا وعلى عوى لا سمح، أحسنًا يجيس من أعرف شيء، يسألوا هل قاطع هو وفلن، ويقوموا ويدعوا عنهم وفي الغالب كيكون يقوموا بأن الدعوة غير على الأرض، وعلى الترامي، وعلى الحارت، وما سألني ماذا اللي يقوموا بإخراج لهم؟ وبعد ذلك، وعلى المدة، أقلوا أن صار هنا، أقلوا القياد، وعندو القوضات في القبائل، مم. وكان في كان فخي قسمي هذا كمشي ينتم انتم عملك كنت تخلج يا شيخ؟ لا, لا لا لا في الاستقلال انا كنا نقدر لك على ايما شيء قديمة مم. اما الاستقلال كان عاون نظام اخر ولو هنا اخر كانوا رقودات من الاعداد في ذلك الساعة كان قضي واحد آه. ثم لما تكثر الناس واتسع العمران وعملوا شيء عملوا قضية اخر هنا يا فتطوان هو بنتوت بنتوت دخلني معا كاتبنا سحمد بنتوت وعملوا له الادارة في العيون كان. وراه واش كانت خدام تما مده طويله عاجل الاستقدام والمفهول في العيون واش وقعت هاد الامور لكنني ظني كفاش تطور ديك الوقت العلوي ديالك هو هاد كانوا كيفرقوا آه آه القضاء على حسب مثل بحال مثلا والمسائل أخرى عود، شيء مسائل أخرى عود. كان عندها. الأير تربى مثل... من الأير ربما على محدونك. إيه، روبما ما أعرف. هادشي كان ب اللي ك كي... اللي ك كي... اللي فرض هذا الصورة هذه، وإيش مغربة هنا الفقهاء، والاسبان اللي هم اللي اخترعوا من هذا ال. لا، أولي كان عندهم على الوقت شوف استقلال القضاء هنايا، كأنه كان كان مستقل، كان الخليفة هنايا، والوزير العامية، ودك شيء كانوا. تفوضوا عن الصراع وقالوا لهم القضاء هذا عندنا احنا شيء مقدس الإسلام والدين لو الصراع قالوا ما ديالكم ثم البشر والمسائل ديالكم ولهذا كانوا زيل العدلية هنايا هو اللي يتصرف في المنطقة الخليفية كل القبائل الجبال والغمار والريف يعني من المنبارد ماشي من القصار القصار وعظيلة والعريش وعالشي كله وعالشي كله تبع عن تطوان وعادل الحسيما والناظور الاخير واحد القضيه عاود لاحظت انا في في الطونيه التطو... التطو... التطو... ما نعرفش انا واش كاين في الداخلي هذا الشيء هما كجبر مثلا الفتوى مكتوبة و كجبر في الاخر الفتوى شيل المصادقة يعني بعض المفتي الآخرين هذا الطريقة وش جدات ولا كانت معروفة وكت... في المغرب خصوصاً ولا حتى في الأندلس, الأندلس. في الأندلس, الأندلس كيجي كي من مننا والمغرب ما عندهم شيء شيء على ذيهم خاصة مستقل الذيهم وهم هذا النظام هذا كلهم كيجي من الأندلس كيجي تخلون المغرب لأن الأندلس كانوا سبدر العلم والحضارة والعلماء والمغرب شوية والسلام كين وهم في كانوا كي كصيفت الكسوف من تما كي ألفوا لك إذا تلاحظ مثلاً بأن المغرب هنا كان كانوا كي حكموا ب بتحفة تحفة الحكم. عاصم هذا ملا غرناطي. وهاذي الشهرة شنا في المغرب وكحفظوها الطلبة في اللوح وهي 1800 بيت في ال... يعني الفقه القضائي. م يتعلق بالمعاملات وبالإيرث وحول الشخصيات. ثم في تلك الأيام هذيك جاء واحد فيس يعلم كي يقولوا الزقاق. صاحب الزقاقين. أيوة عليه الزقاق عمل واحد منظومة لامية أركي شميل. كما. يعني يحكي عصبية. لا لا هذا زاد مسائل كثيرة يعني في ما يعبر عنه الآن. ب... قضايا في القضائي، بالإجراءات قانون الإجراءات هذه المستارة هذه اسمها ذكر عندهم ثقل وقت زمان كانوا يقولون مستارة مستارة قضائية أما الاسم اليوم اللي هو جديد اليوم الإجراءات يعني كيف تتناول القضية وكيف بأولها إذا كيف كتم الشائعات وجهد اش كانوا الزقاق وعملهم اللاميا اللي مع القضاة كيف ما شيء القضايا من البيتوم؟ هذه شوف حال عبارة عن إذا كانت الدعوة خفيفة ما فيها شي فواصل وما فيها شي ساعة هذه ك القاضي كيحكم كيحكم فيها بلا بلا مقال وكيقول ابن عاصم في هذه المسألة وإن يكون شيء خفيف بينهم فتركوا التقييم مما يحسنهم. لم يتقيد ذلك شيء أيها هذه محتاج شيء لأن هذا فيه التطويل بلا فائدة الرجل يدعى مع أخر على شيء مثالة الدار أو تكتشوف أو شيء شي دار أو شيء خفيفة بالحقيقة ليس هذا شيء واحد يدعى دعوة فيها فصول وفيها تداخل وفيها إرث وفيها عائلات وفيها وفيها أوه السعاق للقاضي القضي المدعي يمشي قيد مقالدي لك استحصل الدعوى نعرفوش إني كيف مشي آخر العدل عدل وكي وكي المقال تقييد المقال عبارة عن العدل كيقول الحمد لله يدعى فلان فلاني على فلان فلان بما يلي أنتين عملت لي كذا هذا الشيء كذا كذا أو في الآخر كيقول هذا الكلام حصل فيه الدعوة دي لإيادي أمنيك يكسب دك المقال ودك شيء كيحضروا عند القاضي. إذا كان ده المدعى عليه ماشي في ذيك الساعة وذنتها القضية مزين، إذا كان صاحب لا داد وشي هالشي يقولوا أعطيني النسخة، أعطيني النسخة ذيك تقييد المقال بس نتأمل أنا ونجو، شي كلهم يبني على أجلات ولا، كي شو القضية كيعطيه الأجلات شي كله مكتوب، عاود كي كسبوه يعدهوا الأجل وكي كانوا هم النسخة عند وكيمشي ياخو يتأمل فيها. و هنذهب بمشي دار إم راج المستقب مشي هذا وإم مشي كده ويعذريه ويزيد وينقص وده الشيء. وكيف جواب؟ الجواب؟ كيف يعطي نسخة الجواب؟ ن هذا الجواب ده دعوة ليه لك؟ كيف كيقول لا هذا مشاهدة هذا فيه هو في مشي دفتيه. هناك جدًا في المسائلة العلم الفتوى كيف يمشون عند الناس اللي معروفين بالفتوى هنا كيف يسيو؟ <تصفيق> الفسي المفسيك يقرأ المقال وكي الجواب وكي يعرف شنو سمي منه الخاله من الضعف منه وكيف يسيب وييجي يقول إنه صصعود إذا, إذا سلم المدعي عليه ذيك الفتيات مزين إذا بس الما شيل قرطيني النسخة فيها كيفشين عند المفسيك يقول كي يرد عليه وهذا ذاك طول المسألة سنوات فتي ورد فتي ورد, ورد والأموال مشيابش ايوا سيدي حتى تلقى الاخرين الله باش من هاد الشراعه <تصفيق> هاد الطريقه دي فوق فوقاش جاو لها شيخ في الاستقلال ملي جاء الاستقلال وجا نظام اخر وجا جديد اشي وجا هادشي كلو فوبديل بما صافي المقال مشي مشيو في الصندوق وخلص عليه وفتحوا له الملف صافي هاكا تما ايوا هو يربط في ديك في الاستقلال الطريقه أوروبية اوروبيه نعم هادشي جابنا صافي غير غير الاستقلال زول هذه الطريق الملكية وزيلت الطريق الملكية إيه لا ما يبقى الملكية يبقى ولكن هيه. الواقع هو أن القانون جاء زحمة كله قصر المسائل الأحوال الشخصية فقط هي هذه هذه كتسمى شرايع ولا شراغ هذا ما يخص الوالد الولد أنيكا هذا يعني نبي الوالد ما عرف شيء ما دركش يمكن ماش كقولك زمان يبقى ولا تخصص الوالد إيشي وديك الشيوطه كتشوف شنو ديك الشيء عاملو في المدونة والمدونه صغيره والقاضي كيطالع ديك الشيء وكيحكم به على بن الماده الفلانيه كيف وهذه مواد مقرره اه لا هو وقليل في المساله كطول بزاف الا حبوا يطولوها هما ويرشيو اييه كنتي كتحضر المجالس مع الوالده شيخ القضاء انا كنت في الساعه صغير ما كنت كنمشي لعند الجامع القصبه إيه كان كيجلسوا ما كانوا في كل سؤال ضربه وش دوش عليه ده مسترمية إيه إذا كحسمت المهم واحدة مشت كبيرة عيدا سمات كتقولونه والولي دق آه هذا كيسمى سمات هاي في حد شيء وعادي يجون عدول واحد هنا واحد هنا بدنا يكون بشيء يحكم على شيء واحد أيوة هو كي كي خطب على الرصم عود في الصباح مثلا عندهم النظام كيجوا العدول كله كيجوا الرصم ديالهم شهاده ديروا ديكشي ماشي خاطب عليها القاضي يعني يقول الحمد لله هذا ما مسائل ما ما عند الناس قدام ولكن جاز من الان داروا شاوات يعني يقول الرصم إذا ما اذا ما القاضي فهو محظوظ امام لا عمل عليه هذا كانو فرض هذه المسألة هذه العهدو المكي العقود حتى الوكالة حتى المسائل اللي تفا لازم كي يعطيه أنا القاضي، والقاضي كي يكتب الحمد لله أدى يافق بله وأعلم به شيء عبارة حليد، الحمد لله أعلم بثبوته يعني كيشهد كي القاضي بأن الشيء هذي وصلني وأنا أنا أديته صح. هذا هو ما تدى؟ هذا هو كأنه ما تنس نعلي لازم كيشهد القاضي يخطب على الرسم بالعلامة دياله دكتشي دي للهيب طريقة اختيار العدوله شيخ اللي كانوا كيتولاو كتابه المواثيق ماشي اوخر يكون شرق مثلا خرج القرويين خرج اولا شهاده شي شيخ شحال هلو ما كان شي شحال ما كان شي من هالشي كان كان العدل اذا زكاه القاضي كيقبلوه صفي فهمتي وبعد ديك شي لما كثر هالشي الشيء بزاف وكثروا العدول وبدوا عود كي الزور وكي بالناس الناس والأشياء. عملوا لهم لامتحان اللي كيف غير جاء العدل كيقدم الطالب وكي يمسحان. العلبة كيف يمسحون؟ إذا جبوا طالب وكيف الوثائق والأحكام ديالها والفقه ديالها؟ كيف يقولوا هذا ناجح؟ كيف يصدر القرار من ب... ب... عند الوزير؟ وزير العدل أو رئيس الوزراء كيعمل القرار بتعيين فلان من درجة فلانية عادلاً من درجة الأولى أو الثانية. كان انشي ثلاثة كانوا كان ان عودوا للي هما بالدرجة الأولى يكونوا مهمين هذو كيعرفوه التوثيق وكيعرفوه الأحكام الوثائق هذو يقدمون وكان آخرين اللي كيكونوا طالب مع شو السلام كيعرف يكسبشي حاجة كي بدا زكاه القضي كيكون رجل تيقى ما كيكسبشيه كيبه فايدة بل يوم هاتشيو فيه هذا علم شيخ شيخوش كان خاص بالمغاربة لأنك تغالي بالكتب والمؤلفات كجبر مولي أندلوسين ومغربة إله سيداً في العالم الإسلامي كله لأن كله. الشهادة الله تعالى يقولها يعني وأشهده ده ويعدل منكم هذا القرآن لكن طريقة التوثيق بهذا وهذا تكتب الشهادة هذا الطريقة هذه صبحت فان وعلم يؤلف فيه. أيها كان هذا الإنسان الذي يتقول للكتبك يتسمى موثق آه. وقد يكون عدلاً كي هو ويكتب وإذا ما كان شيء عنده ما كان عنده علم ما كان عنده علم بتكل قضية مثلاً كيكتف والمهمنا له كيكتف يتلقى شهادة عن الناس هذه تسمى الشهادة استرائية الشهادة الأصلية هو العادل كيشهد كي بنفسه الحمد لله فلان فلان يشهد وإذا كان استرائي يقول يعرفه العادل يقول يعرفه فلان فلاني وأنه كذا ذاك يشهد علمه هادي كتسمى هذا السرعه وخرشه هذا اصليه و مسائل عند الفقهاء اليوم مبقاشي. مش مبقاشي ليك الناس ليك ما بقاش يعرفها لا والله كاين داكشي اللي كيعرفوا شي و دابا قالوا هاليومين ماشي فضي الناس يقولوا هذه العدول ماشي زولوهم صافي هذا الشيء سمعت انا في شي في شي غير زيد تسمع حتى بان قليل اما قريب سيصبح المغرب بدون عدول هذه العدول اللي هما رسميا وش نهار يكون الاشراسي هذه حلف كيف عمله في الإدارة سين ماشيش هذي يشنتيم عندك عندك عندك والله العظيم ما على الحق خال الله شني شهادة هيدا عندنا يا شيخ. العالم كله اليومه. المغرب يبقى محتفظ بهذا بسرعة. حاجة مهمة يعني فقه القضاء. والوثائق هاي. دباجي الغاز. ولا مكبر فيهم فش شيء. يلغى خلاص. ايه شاء الله في المغرب بقي كده رفشي ناس محققين يا شيخ على الطريقة, على الطريقة المتقدمين اللي كتعرف رفض ناولو آخرهم وفاتاً على ما تتذكر وبقي هنا يا شكي قولونه الآن في بن شريفة كالعرفوا ايه في كلية بقي هذا كي بقي بالروح والتاريخ ولك شيخ كيكتب التاريخ يا شيخ وكيكتب مزيان يعني. شفتلو شي مساله سبته يعني اييه جيد كيكتب على ابو المطرف الفاعميره بعد الشخصيه سيده مغموره كينقيجمع المعلومات عليها وكيشرحها الترجمه الرجل الراجل تحليل هو اللي كنت قالو ما شحالو ما طلل كوان شحال هذه هو اللي كنت يقول تي تكلم على بن روشت وبين حقيقة ما يقولش هو كبير في السنة؟ هنا في المغرب شي واحد ما يكتب دكشيني كي يكتب هو ياه. إذا ما تهو صار في عود ما شي نشن دعني صار خلاص وما أقين إذا بقي شي ناس يدر لي منعرفوا مشي أنا صار آي قد يكون قد يكون أي. يعني أنا يخلو أما هاش إذا بقبل الشيء أنا أقول لك الناس اللي كانوا كي منعوتين هذو المسائل ومعهم معه المتحقيق المنوني تطورني هذا سي بن شريفا حجي حجي.. شوية يعني.. إلى حد المحدود.. أعرب.. سعيد أعرب؟ لا بعيد هذا أحسان.. سعيد أعرب ما عنده شيء سطحي هيدا.. عدوها بن منصور؟ يعني.. عبدالوها بن منصور كان.. كان يكون مزيان وهذا لو كان الملك كان يعطيه الفراغ ويكلف ويكتب ذلك شيء ولكن هو كنك يعب يهدم وسعه إدارة الوثائق.. اللي كانت عند بن منصور.. يعني مؤسسة كبيرة فيها موظفين وفيها لا. باحثين منقطعين قاطعين ها تشيف فيندك شي اليوم م. وكان بالمنصور كينشورة دوريات على الوثائق اللي كانت تعلق بالمغرب مهمة خرجت تمنية المجلدات كم نبسمية المجلدات الوثائق وثائق. الوثائق الوثائق ها الوثائق والإدارة كانت إدارة كبيرة ما عرفش المصر ليلة الان شني كانت خدام الضريح مديريات الوثائق الملكية، مديريات الوثائق الملكية، يعني فيها أكثر من خمسة وعشرين ألف وثيقة، مرت سفده كشيء كمان بغيه ورقم، هو كي يبحث في كشيء وكي يجمع مجموعات ويعلق عليها ويطبعها يطلع؟ عند علقة بتاريخ الحكم ال في المغرب هذه؟ أي إيه المغرب كامل يعني. ضهائين، رسائل، مراسلات، في كشيء ضهائين. فيه واتفاقيات. بين المغرب والدول اوروبا في التجاره وفي والنزاع على الحدود وهو الى اخره بزاف وعاود كان كيعمل واحد المشروع هو بزاف وكان تسرب له وكان ماشي فيه ما شاء الله يعني ممتاز ما كان شي واحد اللي عمل ديكشي فحالو ديك اعلام المغرب العربي اعلام المغرب وخرجت منين خرجت منين مجلدات في حرف الالف وليك تصرى شيء مديلو مزيانة كانت هو يتولى بي... لك شيء من نفسه؟ هو سو... يده و يعمل لك شيء بشي متناكي يصرد الشيء عالمي يكتبلوه؟ لا لا هو يده؟ لا هذا كلمة... المراجع عنده بزافه بسيء الهدي من يجبر شيء فراغي يكتب تكشي على واحد مودة ومع المطبعة عنده تحت يده المطباعة الملكية وكي تصرر فيها والمدير لي له وكان يطبع فيها هذا الشيء وكان واحد موسرس وحسي تسيله أول كنس من أول من أول سنة في المغرب للإستقلال حتى دمت بن منصور كي يسميها هو انبعاث أمة انبعاث أمة يشتر شيء علينا أربعين مجلد على سنوات الاستقلال فيها صور وذلك جميع ما يتعلق الملك تم لقاءات والرحلات والتصريحات وكي يطبع ذلك شي بن منصور ذلك شيء يعني نخمة صور نخمة وحروف مزيانة وعندي تكشي واني كي يصيف طوله وقال ما كان دارفش شي واحد من حاله في المشرق كتب هذا <تصفيق> لا وعلو ها. ولي هدى وما كان شي كي يبيع دكشي كان كي يصيف طوله هدية بعض الله كان يوسع على اداراته على حكوماته ايه يعني ما شاء الله تكشي كان رجل دولة بالصح لو كان الحسن تاني كي عرف إذا ساقس كنا نضم الشرطة نفسها في المغرب أشيء؟ أنا بعدي ما كان عارف شيء الشيء في الشرطة. الشرطة. لا طبعا حشرطة كانت لي للقضات كي يكون مع يتم في الأحكام دك شيء خرج هذا الدي لا. القاضي بنكين كي يحكم آه. أنا كنت مع القاضي بنتسوت في الساعة كن كسم من البشر عاش عاش واحد مقتصر دك شيء مقتصر مزين صدر الحكم. بتاريخ كده كده على فلان فلان بكده وكده بإخلاء بإخلاق البيت مثلاً أو الدين يأدي فالرجاء أن تقوموا بتنفيذ الحكم والسلام يمشي ذلك الشيء عند البشر في الساعة قاعدوا خلص أو لا شيء يستعى هذوك الناس اللي يكونوا معه يقوموا بالمهمة يجيبوا الخزنية بسنين مم. كانوا محسوبين على الداخلية والالعسكار ولا شنو؟ لا الداخلية. داخلية, داخلية محسوبين. مخزنيات البشر بشوية شيء، شوية شيء حومار ولفوستا ولفوستا وش و... كابو كي... هذه القتينا. قتينا. يكون عندهم خبعة عنده مخزني وكان عندهم واحد النفوذ والخوف. كان السكيري ميكي يشوف الشاشية المخزنيه دشاش كي كيطلع كيطلع لص كلام. كي ما تلو... في يعني باكين. <تصفيق> <تصفيق> إيه دكتور فوستاكي جب ده, ده معهم سياتو كان ماعند البقر فعندك شيء تمام وكانه شاعش عنده منهم شيء شينه وكسار كانوا مختارين عنده صافي ده ما حد واحد يجي كي سيفتوت صافي غادي يشوفوا غور كي يبول في الصراط يجيت دكتور سعى اليوم ما قال نقول متحريرية وو النظام أوروبا إكسام عرس أقول ويشكون يعني واحد فوضى